اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون والطورسين والقورسين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في اقصى تقويم ثم جعلناه اسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك تعذب الدين اليس الله باحكم الفاسقين